الحمد لله الحمد لله يمن على من يشاء بهدايته ويضل من يشاء بعدله وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه اشهد انه لا اله الا هو وحده لا شريك له العزيز الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عبد ربه ليلا نهار وصلى الله عليه وعلى اله الاطهار وعلى المهاجرين والانصار وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله في هذه الاجواء الرمضانيه الايمانيه المفعمه بالرحمه والمغفره والعتق من النار وفي ظل الاعمال الصالحه المتعدده هناك آفه تفسد الاعمال هناك آفه تفسد الاعمال وتهلك العباد وتجاف الذله والافتقار لله تعالى هي سوء ادب معه سبحانه جل جلاله هي تبعد العبد عن محاسبه نفسه وتضل النفس عن معرفه ادوائها وعيوبها قل الحديث عنها انها افه العج رؤيه العباده بعين الفخر واستعظامها من العبد واستكثارها ان ترى ان عندك شيئا ليس عند غيرك او متفوقا عليه انها حمد النفس على ما عملت او علمت ونسيان النعم من الله عز وجل عليك بذلك ان الاعجاب استكثار ما ياتي به من طاعه الله عز وجل ورؤيه النفس بعين الافتخار ان العجب يدخل يدخل من اثبات نفسك في العمل ونسيان لطاف الحق سبحانه وتعالى ومن اغفال نعمه التي لا تحصى عباد الله ان العجب قرين الرياء لكن الرياء من باب الاشراك بالخلق والعجب من باب الاشراك بالنفس فالمراء لا يحقق قوله تعالى اياك نعبد والمعجب بنفسه لا يحقق قوله اياك نستعين فمن حقق اياك نعبد خرج من الرياء ومن حقق اياك نستعين خرج من الاعجاب لقد كان حال النبي صلى الله عليه وسلم دوام الافتقار الى الله والذل بين يديه واستمداد العون منه لعلمه صلى الله عليه وسلم بان القلوب بين اصبعين من اصابعه وقد تمثل افتقاره في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يقول ذلك وهو سيد ولد ادم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر بل يصلي حتى تتورم قدمه ويقول افلا اكون عبدا شكورا ولا يجتمع الافتقار والعجب في قلب ابدا وقد كان صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس اصحابه تلك المعاني ويرشدهم الى دوام التواضع والاعتراف بين يدي بين يدي الله بالتقصير مهما بلغوا من منزله في الايمان حينما طلب منه ابو بكر رضي الله عنه الصديق دعاء ان يدعو به في صلاته قال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره منك فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ويرشدهم أيضا إلى إظهار الحاجة إلى الله وطلب العون منه دائما فقد قال لمعاذ رضي الله عنه لا تدع دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنه صلى الله عليه وسلم يُعلمُ يعلم ذلك صفوه الامه وخيره وخيره صحابته وخيره صحابته ولكنه تعليم للامه جمعاء لقد اتت هذه التربيه ثمارها جاءت متجسده في مواقف خيره سلف الامه فابو بكر المبشر بالجنه وخليل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وددت اني شجره تعضد وعمر يسال حذيفه رضي الله عنه هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين وحينما طعن رضي الله عنه وارضاه قال له ابن عباس مواس قال له ابن عباس قال له ابن عباس مواسيا يا امير المؤمنين ولا ان كان ذاك لقد صحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته ثم فارقته وهو عن كراض ثم صحبت ابا بكر فاحسنت صحبته ثم فارقته وهو عن كراض ثم صحبت ثم صحبت صحبهم فاحسنت صحبتهم ولا ان فارقتهم لتفارقنهم وهم عن كراضون فلم ياخذ عمر بكل هذا الثناء ولا احس بالاعجاب ولا الخيلاء واسند ذلك كله الى فضل الله ومننته فقال اما ما ذكرت من صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فانما ذلك من من الله تعالى منن به علي واما ما ذكرت من صحبه ابي بكر ورضاه فانما ذاك مما لله اجل ذكره من نبه علي والله لو ان لي اطلاع الارض ذهب لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل ان اراه ان الخوف وعدم العجب هي صفه راسخه من صفات المؤمنين والذين ياتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون عباد الله ان آفات العجب كثيرة واضراره جسيمة فالعجب يدعو الى الكبر ولا يكاد معجب ان ينجو من الكبر والعجب يدعو الى الغرور فيتعلق المعجب بالنعم التي يعيشها والاعمال التي يؤديها ثم يمتد اعجابه ليشمل صورا كثيرة منها تنقص اعمال الاخرين واستدراؤها ورؤيتها دون اعماله والدعاء امور وهميه وتضخيم بعض القضايا يظنها كبيره وليست كذلك كمن يعتبر نفسه داعيه كبيره لكونه يحسن التحدث والكلام او يرى نفسه عالما فقيها لما عنده من نتف العلم او عابدا لانه صلى ركيعات وينسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور ايضا الاعجاب بامور باطله يظنها حق كما احكم العلم وترك العمل فاعجب بنفسه او عظ الناس او عظ الناس ونسي نفسه فاعجب بنفسه او غلا وتنطط او عامل العمل ليشكره الناس او انفق المال ليحمده ليحمده الناس ومع ذلك مع ذلك يعجب بنفسه وهذا كله باطل هذا كله باطل فكيف اذا علم انه من اول من يسعر بهم النار فكيف يغتر وكيف يعجب من افات العجب نسيان الذنوب واهمالها فتتراكم حتى تهلك اما العبادات فيستعظمها ويتبجح بها ويمن على الله بفعلها بقوله وهذا قليل او بحاله وهذا كثير وينسى نعمه الله عليه بالتوفيق والتمكين منها وبذلك تفسد وتحبط من افات العجب ان المعجب يغتر برائه ويامن مكر الله وعذابه ويظن انه عند الله بما كان ويخرجه العجب الى ان يثني على نفسه ويحمدها ويزكيها قال تعالى ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه قال حذيفه رضي الله عنه بحسب المرء من العلم ان يخشى الله وبحسبه من الجهل ان يعجب ان يعجب بعلمه وقال ابن المبارك لا اعلم في المصلين لا اعلم في المصلين شيئا شر من العجب عباد الله ان على المسلم تلمس عيوب نفسه وامراض قلبه وسعي الحثيث في علاجها ومن اعظم العلاج معرفه الاسباب التي ادت لهذا المرض فيقطعها حتى يزولها حتى يزول هذا المرض فمن علم مرضه فمن علم مرضه وعلم اسبابه سارع في علاجه وقدر عليه الا وان من اسباب العجب الجهل بحق الله تعالى وعدم تقديره حق قدره وقلة العلم باسماءه تعالى وصفاته وضعف التعبد لله بهذه الاسماء والصفات فمن علم ان الله قدير وانه عليم وانه حليم وانه رؤوف رحيم يمن على من يشاء من عباده وتذكر قوته وغناه وقهره وعلوه استطاع ان يعرف ضعف نفسه وقلة حيلته وان ما به من نعمه فمن الله ان العجب سوء ادب مع الله فان العبد ينبغي ان يستصغر ما يتقرب به الى سيده بالنسبه الى عظمته وما قدر الله حق قدره من اسباب العجب الغفله عن حقيقه الغفله عن حقيقه النفس وقله العباده وقله العلم بطبيعتها والجهل بعيوبها واهمال محاسبتها ومراقبتها من اسبابه الاطراء والمدح في الوجه كما يشيع في هذه الازمان دون مراعاه الضابط الشرعي في ذلك وهو ان لا يكون في المدح افراط ومجاوزه للحد وان يكون بالحق لا بالباطل وان يكون المذه لمن لا يخشى عليه الفتنه من اعجاب وغيره من اسباب الاعجاب بالنفس صحبه ذوي الاعجاب بانفسهم ممن يحبون حمد الناس وثناؤهم والبعد عن صحبه المخلصين الذين لا يرون لانفسهم فضلا ولا شكورا من اسبابه الوقوف عند النعمه ونسيان المنعم والله يقول وما بكم من نعمه فمن الله من اسبابه الاغترار بالصدارة بالعلم قبل النضج وكمال التربيه الايمانيه من اسبابه المبالغه في التوقير والاحترام لشخص ما فيعجب بنفسه وينسى فضل ربه والوسط هو القصد والمراد فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير من وطأثر أمرنا ربنا باحترامه وتوقيره وإعطائه حقه ونهانا هو ورسوله صلى الله عليه وسلم عن إطرائه ورفعه فوق منزلته فقال صلوات ربي وسلامه عليه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم هذا رسول الله صلى الله عليه ما بالنا بالبشر عباد الله قال ابن الجوزيه رحمه الله من تلمح خصال نفسه وذنوبها علم انه على يقين من الذنوب والتقصير وهو من حال غيره في شك فالذي يحذر منه الاعجاب بالنفس هو رؤيه التقدم في اعمال الاخره والمؤمن المؤمن لا يزال يحتقر نفسه وقيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ان مت تن دفنك في حجر في حجره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا لان القى الله بكل ذنب غير الشرك احب الي من ان ان ارى نفسي اهلا لذلك اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك ان نشرك بك ونحن لا نعلم اللهم انا نعوذ بك من السمعه والرياء والعجب يا رب العالمين اقول ما تسمعون واعوذ بالله من فتنه القول كما اعوذ به من فتنه العمل واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله كما ينبغي لكمال صفاته وعظيم سلطانه احمده واشكره تعظيما لشانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الصائمون ان النفس ضعيفه وكثيرا ما يلم بها من الرياء والسمعه او العجب ولعل ان اتذاكر واياكم علاج انفسنا بعد ما عرفنا اسباب العجب فاولها ان تعلم انك وما بك وما صدر عنك فهو من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له الخالق الوهاب مسبغ النعم وموليها ومن اعظم النعم نعمه الاسلام ان جعلك من المسلمين يمنون عليك ان اسلموا ولا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين انك اذا تقربت الى الله تعالى بعمل من الاعمال فان المننه لله سبحانه هو الذي انشا لك اللسان هو الذي انشا لك القلب والعين لترا والاذن لتسمع فالذي منّ عليك بذلك هو الذي منّ عليك بالقول والفعل والعمل فاذا لم يغِب قلبك عن ملاحظه ذلك لم يحضرك العجب لم يحضرك العجب الذي اصله رؤيه النفس وغيبه شهود منة ربك وتوفيقه سبحانه وتعالى من رحمه الله سبحانه وتعالى بنا أن داوانا بأدوائنا من رحمة الله أن داوانا بأدوائنا أن قدر المعاصي علينا والذنوب حتى لا نصاب بالعجب بأنفسنا كما قال صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون لخشيت عليكم أكثر من ذلك العجب من الأعلجة معرفة النفس والعلم بنزغاتها وشهواتها والتعرف على عيوبها وأدوائها والسعي الجاد إلى استصلاحها وتقويمها قال المحاسبي رحمه الله من عرف نفسه قال المحاسبي رحمه الله من عرف نفسه زال عنه العجب من عرف نفسه زال عنه العجب وعظم شكرا الرب عز وجل واشتد حذره منها والثقه والطمانينه الى المولى عز وجل والمقت لها والحب للمتفضل المنعم انتهى كلامه ان بعض الخلق ينظرون الى الخلق من العصاه والمفسدين ويقارنون انفسهم بهم فعندها يعجبون ولو نظروا الى انفسهم وعملهم وانهم يتجهون به الى من يتجهون به الى العظيم يتجهون باعمالهم القليله الى الجليل يتجهون باعمالهم الحقيره الى القدير ويعملون لربهم الجليل حينما يحسون بذلك اذا لا استقل اعمالهم واستمع الى كلام ابن حزم رحمه الله وهو يعالج العجب قال من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه فإن أعجب بفضائله فليفتش عما فيه من الأخلاق الدنيئه فإن خفيت عليه جمله حتى يظن انه لا عيب فيه فليعلم ان مصيبته الى الابد وانه اتم الناس نقصا انه اتم الناس نقصا واعظمهم عيوبا واضعفهم تمييزا واول ذلك انه ضعيف العقل جاهل ولا عيب اشد من هذين العيبين لان العاقل هو من يميز عيوب نفسه فغالبها وسعاف في قمعها والاحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه وان اعجبت بارائك ان اعجبت بارائك فتفكر في سقطاتك واخطائك واحفظها ولا تنسها وفي وم... وان اعجبت بارائك فتفكر في سقطاتك واحفظها ولا تنسها وفي كل راي قدرته صوابا فخرج بخلاف تقديرك واصاب غيرك واخطات انت وان اعجبت بعملك وان اعجبت بعلمك فاعلم انه لا خصله فاعلم انه لا خصت لك فيه وانه موهبه من الله عز وجل وهبك اياها ربك تعالى فلا تقابلها بما يسخطه فلعله ينسي كذلك بعله يمتحنك بها تولد عليك نسيانا ما علمت وحفظت وان اعجبت بمدح اخوانك لك ففكر في ذم اعدائك لك فحينئذ ينجلي عنك العجب فان لم يكن لك عدوا فلا خير فيك ولا منزله اسقط من منزله من لا عدو له فليست الا منزله من ليس لله تعالى عنده نعمه يحسد عليها عافانا الله واياك فان استحقرت عيوبك ففكر فيها فان استحقرت عيوبك ففكر فيها لو ظهرت للناس لو ظهرت للناس وتمثل اطلاعهم عليها فحينئذ تخجل وتعرف نقصك واخيرا عباد الله ان النفس لو دامت لها ليقضه لو وقعت فيما هو شر من فوات ما فاتها وهو العجب كما اسلفنا العجب بحالها والاستحقار لجنسها وربما ت... وربما ترقت بقوه علمها الى دعوى لي وعندي واستحق فتركها في حومه الذنب تتخبط فاذا وقفت على الشاطئ وقامت بحق ذله العبوديه كان ذلك اولى لها اللهم ااتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ربها ومولاها يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومفجه قلوبنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا حي يا قيوم فصلي عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى اله واصحابه من المهاجرين والانصار والعمى اللعنهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم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 اللهم اغذل من خذل الدين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كلهم عونا ونصيرا يا رب العالمين اللهم تولى امرهم اللهم تولى امرهم يا رب العالمين اللهم كلهم في اليمن اللهم كلهم في العراق اللهم كلهم في الشام اللهم كلهم في فلسطين اللهم يا حي يا قيوم كلهم تحت كل اللهم كلهم في كل ارض وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم لا تخفى عليك خافيه اللهم تولى امرهم واعدنا واياهم واعدنا واياهم يا رب العالمين على اقامه شرعك يا حي يا قيوم اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينها فيه عن المنكر وتقال فيه كلمه الحق لا يخشى قائلها لومه لائم يا رب العالمين ربنا تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه ايمانا واحتسابا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والاكرام